أفلم ينظروا إلى السماء؟ فوَقَهُم كَيْفَ بَنِينَهَا كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَّنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسٍ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهيد تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء أم مبارك فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات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 وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأينكت وقوم تبع كل كذب الرسل كلٌ كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإِنس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 ذكرت الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع غاساق وشهيد، لقد كنت في غفلة. من هذا؟ فكشفنا عنك غطاء كف بصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من أعلل الخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقريته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لتي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد, منهم بقشا هم أشد منهم بقشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 119. نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 110. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا 111. ذلك حشر علينا يسير 112. نحن أعلم بما يقولون 113. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من 119. خوف وعيد